لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما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 الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بشأوة ولهم عذاب عظيم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 فِي قُوبِهِم مَ رَبُون فَزَادَهُ وَهُمَ رَمَاء وَلََّ زابٌُ أَلمُون بِمَا كَوا يَكبُون وَإلَ قِيلَ لَم لا تُكِدُوا فيِي الأرِّ قَايُ إِ مَا نَحْلُ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 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن استاذئون الله يستاذئ بهم ويمد فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ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 مْكَ صَيبٍِ مِن السَّم فِيظُل مثُ وَرَعدُ وَضَقُ يعَونَ أَفَابِعهُم في آزَانهم يجَعلونَ أَفَادِعوم في آذَهِم مِنَ الصوائتِ حَذَومَو والله محيط بالكافرين تكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم طاموا ولو شاءوا سمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تستقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاذكر به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا أنتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادروش هداءكم من دون الله فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاسْتَغْفِرُوا لِتَغْفِرُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ وَبَشِّرِ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنار كلما أرزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي أرزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها قائدون إن الله لا أي يضرب مثلا ما بعوضة سما سوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم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 الَّذِينَ يَعْقُدُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن تَحْتِ أَيْدِيهِمْ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 وَالَّذِي الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فتواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الزماء ونحن نسبح بحمدك ونخدث لك قال إني عَلَمَا لَا تَعَلَون وَعَلزَّمَ آجَمَ الأسمَ أَكُلَّهاتُم مَّعَرَوَهُمْ عَلَمَلَا إِكَةِ فَقَالَ أَمْ بِأُونِي فَقَالَ أَمْ بِعُونِي قُلْ مُذْ بِخَانَ كَلَامُ الْبَلَاءِ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قُلْ يَا آدَمُ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم ضيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني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 قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أن نَزَلْتُمْ <تصفيق> <مزلت <مستغ> مُصَدِّقًا <stop> لِمَا نَرَاكُمْ <معكم> وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ <لا> تشتر <Glenn> <ولا, تشتر <bey> وَلَا تَشْتَرُوا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَسْتَغْفِرُوا ولا تلبسوا الحق بالفاطل وسكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الواقعين أتأمرون الناس بالذر وتنسون أنفسكم وأنتم تسلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه غادعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضل وإطلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخل منها عجل ولا هم ينصرون وَإِنَّ جِئْنَاكُمْ مِنْ أَهْلِ الْفِرْعَوْنِ يَذْبَحُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ النِّسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم سرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتقلتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ وَلَمْ أن تَكُونُوا أَنْتُمْ بِالتَّخَاضِقِ مِنَ الْعِجْلِ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون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 وَإِذِ اتَّجَهَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَجَاءَهُ مَاءٌ لَّهُ يَشْرَبُ وَلَهُ مَاءٌ لِّلْغُسْلِ وَلَهُ مَاءٌ لِّلشَّرْبِ وَلَهُ مَاءٌ لِّلزَّرْعِ وَلَهُ مَاءٌ لِّلْحَيَوَانِ ۚ وَهَٰذَا كَرْنٌ مِّن رزء الله ولا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 إسائها وفومها وعدسها وبصلها قال لا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم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 لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا صَوْتَكُمْ فَالْخُذُوهُ مَأْخَذَ الْقُورُهْ فَخُذُوهُ وَاعْتَزِلُوهُ مَا سَتَأْخُذُونَ فَأَيْنَكُمْ فِقْوَتُهُ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلنا آن كان لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمستقين وإذ قال إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوال بين ذلك فافعلوا مَا تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفاء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما يل إن البطرة شابى علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قَال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُسِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَلَمَّا بَلَغَهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ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 وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عن ما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم ثم يحلفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وإذا خلا بعضهم إلى بعض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 لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فوير للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به وَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَتَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمُ الْقَهَرَةُ وَوَيْلٌ لِّلْمُجْرِمِينَ مِنْ مَا يَكْتُبُونَ وَقَالُوا لِنتَمسَنَّهُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قل أتخلتم عند الله عادا فلن يخلف الله عادة أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا من ثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى وذي القربى واليتامى والمساكين وطولوا الانات حسنوا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون وَإِذَا خُذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءً فَمَن سَفَكَ مِنْ دِمَاءٍ إِلَّا بِالْحَقِّ فَهُوَ قَدْ اقْتُلُوهُ وَإِذَا قِيلَ اتَّقُوا الْمَائِدَةَ حَرَّمَ تَكُم وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتسفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْزُونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ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 وَلا قد آتَن شَلكِتَابَ وَقَ الصَّنَا مِن بَعَ بغوتُ وَآتَن عيتَن مَغمَبَاتِ وَوع لِنهُ بوع الْخُدد فَكُ م ج أَكُم وَجُول بِمَالَ تَعْوى أَ اكبرتم اتخذتم فريقا كذبتم وفريقا اتقوايون وقالوا قلوبنا غُلز بلعنهم الله بكفرهم فظليلا ما يؤمنون ولم ما جاء وَهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَسْقُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَوْبًا فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ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 وللكافرين عذابهم مهين وإذا قيل لهم آمنوا بِمَا أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وَالْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَيِمْتَكُتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقد جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ تُؤْمِنُونَ بِالْمِنْ فَحْهِ وَأَنْتُمْ غَاوِلُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطَّوْقَ مُسْتَوْفِهُ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ قالوا سمعنا وعطينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئت ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمين قل إن كانت لكم الدار الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم ولتجدنهم أحرق الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحجحه من العذاب أن يعمروا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 فَنَّونَ السَّلَ وَعَلَ ق بِك بإِز الل مُقَدّق لِمَا فَنَا ذَْهِ وَودَ وَبُ الشَّ المُؤمين مَنْ كَان عَدُ وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكبرون أو كلما عادوا عهدا نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق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 وما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضالين به من أحد إلا بإذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَغُرُّهُمْ وَلَا يَغْنَى فَهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اسْتَغَامُوا مَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَذِى سَمَاءَ وَمِئْيَنِفُ سَوْفَ كَانُوا يَحْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَسَّبَّهُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا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 وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَتَكْسِي عَنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَهْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا أَشَدُّ مِن عِندِ أَنفُسِهِمْ نُّفُورًا بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا وافرحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير يَجِيدُ عِندَ اللهِ إِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجاه لله وهو محسن فله أجروا عند ربه ولا خوف عليهم ولا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 أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا إذن ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قالتون بديع والتماوات والأرض وإذا قطى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يحلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بيئن الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا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 فأولئك هم الخاترون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وَتَكُونَ يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنَّا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُ شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قُلْ إِنِّي جَاعِلُكُمُ النَّاسَ إِمَامًا قَالُوا وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَأَلْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَسْجِدًا لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاعِجِلْنَا إِلَائِبَ وَهِيمًا وَإِسْمَاعِيلَ أَنطَهِيْرًا ذِي چِيرَتٍ صَالِحَةٍ وَالْعَاكِفِينَ وَالْغُبَّ كَعِدِّ وَإِذْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ لَن نَّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ قَالُوا مَن, من آمن منهم بالله الآخر قال ومن كَفَرَ فَأَمْطِرْ عَلَيْهِ حِجَارَةً ۖ قَالَ إِنِّي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 ربنا واجعلنا مسلمين لَكَ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويذكيهم إنك أنت العزيز الحكيم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 إِنَّ اللَّهَ افْتَضَّلَ قَوْمَ الدِّينِ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ قَائِلُونَ نَحْبُدُ إِلَيْكَ وَإِلٰهَ بَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُؤْلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارٰةَ تَسْتَوُۥوا قُلِ ٱلۡبَيِّنَةُ عِندَ ٱللَّهِ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ قُلْ أَمَنَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بين أحد منهم ونحن له وَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَانَّمَا هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ الْأُمَّةُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ